إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وتعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوبها تبليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويصطون فيها كأسا كان مزاجها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 بهرق وحلوا أساورا من فضة وسقىهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَالَ سَعِيُّكُمْ مَشْكُورا إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصْدُدْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بذلنا أمثالهم فبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتقذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن